على الصحة والمال ونخطى في القلب والمال Perquè ja يا أخويا ولا تسول فيه واللي قصدك عافية يا أخويا يا وطرح بيه بادي وصيارة هالي دكت لاني واسمعني يا كله عافية ولا بكيت يا أخويا وبكي على الصحة والمال ولا خطاوك تبقى في الغلب والدناء وينك رقف الشدان حباب اللي عليهم repetiu't a miat, o rutte't el comentari com estàs haver, va' de be an di واكتب بقى في لو قلب وانت لا وانك اللي علي يا اللي دير تخريف في جيبك طول وانت ولي لي فينك في فقراك ويصعب حكمك فيه يا ديو سياره لي توك كلامي وسمعني ويا خوي الله يعافيك ولادك يتخويا